الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام طبتم وطبى ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة <تصفيق> أيها الأحباب الكرام نحن على موعد مع درس الفقه ونحن لازم نتناول كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلف حفظه الله تعالى ونحن اليوم بصدد الحديث عن فقه سجود السهو أيها الأحباب الكرام سجود السهو هو إنك يحدث منك خللا في الصلاة فتجبره يعني تجبره بمعنى انك انت تصحح الخطأ الذي وقع منك في الصلاة زي ايه تنقص ركعة او تنقص واجب او سنة او انك تزود ركعة او تزود واجب او تزود سنة كل ذلك يلزمه سجود السهوة فسجود السهوة هذا يعتبر تصحيح للخطأ الواقع في الصلاة لان الصلاة لابد ان تكون صحيحة حتى يتقبلها الله عز وجل صحيحة ويتضمنها شرط الاخلاص وموافقة لشرع الله عز وجل ولن تكون صحيحة إلا إذا تضمانها شرط الإخلاص وموفقة شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سجول الساب ثابت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسهو في الصلاة لإن النبي بشر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أو إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون والحديث حسن موجود في صحيح ابن ماجه موجود في سنن ابن ماجه واللفظ اللي احنا سمعناها هذا لابن ماجه موجود في سنن أبي داوود وفي سنن الترمذي اذا النبي عليه الصلاة والسلام لكونه بشرا فهو يقع منه السهو يقع منه السهو في الصلاة فكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع منه سهوا في الصلاة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا الخطأ الواقع منه في الصلاة أو السهو مم. الذي حدث في الصلاة شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في سجود السهو أحكاما هتلخصها الأحاديث اللي هترد علينا من خلال إلقاءها على أسمعكم فإن شاء الله عز وجل أعيرون الأسمع والقلوب سائرين المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بما نسمع ويعلمني وإياكم ما نجهل وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل بما نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول الحباب الكرام نمرة واحد قد يصلي الإنسان ركعتين في الفريضة و الركعتين ممكن يقول الفريضة ممكن تكون ثلاثة ركعات زي المغرب او أربعة ركعات زي الظهر والعصر والعشاء فبدل ما يعوض للتشهد الوسطى فيقوم فينس خلاص قام واعتدل منفعش يرجع تاني فإذا قام واعتدل وبدأ وشرح في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة نقول له بق ما تعوضش كمل الركعة الثالثة ان كانت المغرب ثلاثة إن كانت المغرب فكمل الركعة الثالثة وعوض للتشهد الأخير وإن كانت الصلاة أربع ركعات زي الظهر أو العصر أو العشاء نقول له جيب ركعة الثالثة وجيبي ركعة الرابعة وقعد ويقرأ التشهد الأخير لأنه هو ترك التشهد الأولان طيب هيعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا يعمل إيه؟ سيدنا عبد الله بن بحينة في الحديث المتفق عليه عند البخاري وعند المسلم السيدنا سيدنا عبد الله بن بحينه رضي الله عنه بيروي لنا أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين صلى لنا يعني معناها صلى بنا معناها صلى بنا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات يعني بعض الصلوات لان هو أنه ما ذكرش ام صلاه هل هي الظهر هل هي العصر هل هي العشاء ما لم يذكر قال بعض الصلاة ثم قام فلم يجلس يعني نسى النبي عليه الصلاة والسلام يعد بين ركعتين ولكنه قام واعتدل فقام الناس معه الناس قاموا زي ما هو قام الناس لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الإمام بتاعهم قام ولم يجلس التشاهد وبالتالي قاموا فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة كأنه مثلا جاب التالتة والربعة ويقول الراوي الحديث ونظرنا تسليمه يعني انتظرنا ان هو يسلم الا ان النبي عليه الصلاه والسلام ما سلمش ها ونظرنا تسليمه فكبر النبي عليه السلام كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم يبقى هما النبي عليه الصلاه والسلام لما خلص الركعتين اللي ما عادش قبلهم للتشهد الوسطى جاب الثالثة والربعة فهم انتظروا ان النبي هيسلم ولكن النبي لم يسلم انما كبر وسجد سجدتين اللي هم بنقول عليهم ايه سجدتين السهو سجدتين السهو ما بيتقلش فيهم حاجة اكتر من سبحان ربي الاعلى وده الواجب الذي يجب ان تأتي به في سجود في اي سجود انك تأتي بالواجب فقط بعض الناس يقول لك ايه نقول في الصلاة سبحانه من لا يضل ولا ينسى نقول له يعني النبي عليه السلام والسلام ما قالهاش ما نقولهاش تمام ما لهاش لازمه لان النبي ما قالهاش النبي كان بيكتفي في سجود السهو بسبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى واحد يجي تاني يقول ايه نقول ربنا لا تؤخذنا ان نسينا او اخطانا نقول له لا خلي بالك ده قرآن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا في الركوع نقول قرآن او في السجود نقول قرآن تمام يبقى ما أتاهن ما أتأنا النبي وياه نأخذ به النبي عليه السلام قال سبحان ربي الأعلى فقط في ال في سجود الساعة ويبقى إحنا نقول فقط إيه سبحان ربي الأعلى فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم بعد السجدتين اعتدل وسلم يبقى بعد قراءة الشهود وانتظر إن هو بعد قراءة الشهود هيسلم إنما هو إيه ما سلمش النبي عليه الصلاة والسلام إنما كبر وسجد سجدتين السهو وبعد كده رفع من السجود وسلم على طول اوعى بعد ما ترفع من السجود ترجع تعيد تشهد تاني نقول لك لا غلط انما ترفع من السجود تسلم على طول عن يمينك وعن شمالك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله خلاص يبقى انت كده جبرت الخلل الواقع يبقوا سجدتين السهو قاموا مقام التشهد الوسطى اللي انت تركته يبقى كده انت جبرت الايه الصلاة بتاعتك يبقى انت كده صححت الخطأ الواقع في الصلاة أو السهو الواقع في الصنع قلنا الحديث دو حديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم وعند النسائي في سننه وعند الترمزي وعند ابن ماجه في سننه نقول الحديث مرة تانية عشان تبقى أنت فاهم لما تنسى التشاهد الوسطى وتتعدل وتقوم أدام أنت قمت وصلبت طولك ما ترجعش تاني تقعد للتشهد الوسطى وإلا تبطل الصلاة خلي باكي الحتة دي خطيرة ومهمة جدا انت قمت فردت طولك واستقمت يبقى ما ترجعش تقعد تاني لانك لو رجعت تقعد صلاة تبطل ان العلماء يعني قالوا لا جوز الرجوع من الفرد أو الركن إلى السنة أو إلى الواجب على أن الجلوس بين التشاور الوسطى بعض العلماء يقول عليها واجب وبعض العلماء يقول عليها سنة على كل حال مش هنختلف إنما ما ينفعش تأتي من الأعلى للأدنى ما ينفعش تأتي من الأعلى للأدنى ما ينفعش ترجع من الفرض اللي هو الوقوف وبدأت تقرأ فتحة وت ترجع للأدنى اللي هو التشهد الوسطى سواء كان واجب او سواء كان سنة ما ينفعش يبقى لو رجعت بعد ما انتصبت وقفت رجعت للسجود للجلوس عشان تقول التشهد الوسطى هنا تأثم تقسم هنا اتقبطت للصلاه تمام انما لو انت ما ما صلطتش طولك يعني لسه منحاني كده ما فردتش طولك وافتكرت اقعد واقرا التشهد الوسطى وليس عليك السجود سام. وليس عليك سجود ساهو يبقى مش أدام ما فردتش طولك وقفت ترجع تاني تقرأ التشاهد الوسطى كأن فيش حاجة حصلت وما تسجدش سجود ساهو في الاخر تمام إنما لو وقفت وصلبت طولك خلاص ما ترجعش كمل التالتة والربعة أو التالتة إن كانت المغرب ثم تجلس لقراءة التشاهد الأخير ثم قبل أن تسلم تسجد سجدتي الساهو وبعد ما ترفع من السجدة الثانيه سلم على طول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم احي واحد هنا يقول لي طب ما كده هيبقى في تسلمين اقول له ايوه النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنقول الحديث ثاني علشان في التكرار يعني إفادة للشطار زي ما بقول التكرار بيعلمنا والتكرار فيه إفادة لنا سيدنا عبد الله ابن ابن ابن بحينه رضي الله عنه صحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم حديث صحيح متفق عليه طيب وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما يعني ما وقفش وصلب طوله ما وقفش فرد نفسه فرد طوله فلم يستتم قائما فليجلس ادم وقف شو فرد طوله يجلس ممكن يرجع تاني للتشهد الوسطى فإذا استتم انما لو فرد طوله بقى فاذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي سه يبقى مش هيجلس وبعدين في الآخر بعد ما يقرأ التشهد يسجد سجدتين السهم وبعد كده يروح مسلم تمام يبقى كده عرفنا أول حاجة إنه هو يترك التشهد الأول بالتفصيل اللي احنا قلنا قلنا صلى ركعتين والمفروض انها يقعد لتشارد الوسطى ولكنه ما اعادش وقاموا فرد طوله يعمل اللي احنا قولناه طيب نمرة اتنين ناسا بدل ما يصلي ثلاثة في المغرب راح قام يجيب الرابع او بدل ما يصلي اربعة في الظهر او العصر او العشاء ناسا وقام يجيب الخمسة او بدل ما يصلي ركعتين الفجر قام يجيب التالتة تمام يبقى هيعمل ايه تعالوا بقى نشوف النبي عمل ايه كده لما ناسى النبي عليه السلام قام للخامسه أمل الركعة الزياده يعني خلينا نقوله ايه الركعه الزياده يبقى هتمشي مع الفجر وهتمشي مع الظهر أو العصر أو العشاء وهتمشي مع المغرب الفجر ركعتين بدل ما يجلس بركعت ركعتين ويقرا التشهد فقرا التشهد ركعيه الثالثه يبقى تمشي مع الفجر تمشي مع الظهر والعصر والعشاء بدل ما يقعد لتشهد بعد الركعة الرابعة رح قايم للخمسة يبقى تمشي مع دولهم طيب بالنسبة للمغرب بدل ما يصلي ثلاث ركعات ويقعد لتشهد ويسلم لا صلى ثلاث ركعات وراح قايم للربعة ما عندناش ربعة في المغرب وما عندناش خمسة في الظهر أو العصر أو العشاء وما عندناش ثلاثة في الفجر. طب ماذا يفعل لو جاب ركع زيادة تعالوا نسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام عملية سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه ممكن يكون عبد الله ابن عمر وممكن يكون عبد الله ابن عمر سيدنا عبد الله رضي الله عنه يروي أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهرة خمسا صلى الظهرة خمسا بس معروف أربعة والعصر أربعة والعشة أربعة النبي صلى الظهر الرابعة ورح أيم للخمسة إنما الصحابة محدش قال له سبحان الله لاني الوقت وقت تنزيل وسيدنا جبريل بينزل على النبي عليه الصلاه والسلام فممكن يعتقدوا هم بيصلوا خلف النبي عليه السلام اني الصلاة زيدت واحدة بدل ما بقت اربعة بقت خمسة لشان كده سكتوا ومحدش قال له ايه سبحان الله فالنبي عليه السلام اهم نسأ وراح قايم مصلي الركعة الخمسة فقيل له بعد ما خلص الركعة الخمسة ازيد في الصلاة يا رسول الله يا الصلاة زادت فقال وما زاك قال لهم انت بيه اللي حصل قالوا صليت خمسا قال له يا رسول الله أنت أمت جمت رجع الخمس فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين بعدما سلم يبقى الوضع لها بقى، المرة الأولانية لما سابت تشهد الوسطى كان الصلاة فيها نقص هنا الصلاة فيها زيادة هو لما سلم الصحابة قالوا له يا رسول الله هي الصلاة زادت قال له وإيه اللي حصلت قالوا له رسول الله ده أنت صليت بنا خمسة فالنبي راح مكبر بيهم وقفهم للصلاة راح مكبر بيهم تكبيره وراح ساجد بيهم سجدتين سهو سجد بيهم سجدتين سهو يبقى كبر تكبيرة عشان يدخل في قلب الصلاة تاني انه كده بعد المسلم خرج من الصلاة فهو محتاج انه يدخل إيه؟ جوه الصلاة تاني فراح مكبر النبي عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة ورح ساجد بيهم سجدتين ساهو ورح رافع من سجدتين الساهو ورح مسلم على طول ما رجعش أرى التشهد تاني لا يبقى فيه زيادة كمان لأن هنا لما هو قام صلة الخامسة أصبح الصلة فيها زيادة والزيادة استوجبت سجود الساهو بعد التسليم يبقى خلي بالك بقى, بقى من الموقف ده والموقف الأولاني المرة واحد اللي هو ترك فيه التشهد الوسط يبقى عرفنا أن النقص في الصلاة يستوجب سجود السهو قبل التسليم يبقى بعد التشاهو وقبل التسليم وإذا حدث زيادة في الصلاة زي الموقف ده كده صلى خمسة أو سجد سجدة زيادة يبقى الموقف يستوجب سجود السهو بعد التسليم يبقى أحفاظها بقى هم نقص قبل التسليم زيادة بعد التسليم هنقولها تاني إحفاظها حصل نقص في الصلاة يبقى قبل التسليم يبقى إيه قبل التسليم السجود قبل التسليم سجدتين هو حديث سجدة واحدة سجدتين السهو بيكونوا قبل التسليم في حالة النقص في حالة الزيادة سجدتين السهو بيكونوا بعد التسليم كما هو الحال في حديث سيدنا عبد الله اللي سمعناه وهذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم رحمهم الله وأيضا عند أبي داود في سنني وعند الترمزي وابن ما جوانا سائفي سننيهم رحمهم الله تعالى يبقى دول موقفينهم طيب تعالوا بقى نشوف الموقف الثالث الشيخ عنو للموقف الثالث قال كده إذا سلم في ركعتين أو ثلاثة بيصلي سواء كت مغرب او كانت دهر او عصر او عيش صالة اكتر من ركعتين ولكن هو المفروض هو يصلي ركعتين ويقعد التشاهد ويقوم يجيب ركعة التالتة وبعدين يصلي ركعة التالتة ويقوم يجيب ركعة الرابعة انتهت الصالة على كده او زكاة مغرب هيجيب التالتة ويسلب ويقرأ التشاهد ويسلب لا ده جاب ركعتين وقعد قرأ التشاهد وراح مسلم قال ده إذا كانت مغرب بلسه ركعة وإذا كانت دهرة أو عصر أو عشاء بلسه ركعتين أو إنه هو بدأ يمسلم من ركعتين جعد التالتة وقعد يقرأ التشاهد وراح مسلم بس ده هيكون فين في الصلاة الربعية لان لو عمل كده في الصلاة السلاسية زي المغرب طب ما كده الصلاة تبقى صح لان المغرب تلاتة انما احنا بقى سلم بعد التالتة في صلاة ربعية زي الظهر او العصر او العيشة طب يعمل ايه بقى هنا خرج من الصلاة وما كملهاش هيعمل ايه كده الصلاة فيها نقص كده الصلاة نقصة تعالوا نشوف النبي هيتصرف ازاي في الصلاة النقصة دي اللي سلم منها حديث سيدنا ابو هريرة او ابي هريرة قال فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف يعني خلص الصلاة نهى الصلاة يعني انصرف من اثنتين صلى الركعتين وبدل ما يقول التشهد ويقوم للتالتة لا قال التشهد وسلم فكان في واحد ايدي طويلة من الصحابة يعني لما كان ينزل ايده كده جنبه ايدي بتعدي ركبته كانوا مسميينه نزول يديني يعني ابو ادين طويل وهو ما كانش بيزعل من من الوصف ده لان فعلا هو ده طويل وما كانش بيزعل وما حدش يقول ان دي كانت نميمة ولا دي يعني غيبة او دي مثلا تنابز بالالقاب او حاجة لا لأنه كان معروف بين الناس أنه هو اسمه زوليا دايني أبو أدين طويلة فزوليا دايني لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنين مسلم وهو عارف أن دي صلاة أكتر من اثنين فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له زوليا دايني أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله هي الصالة بقت قصيرة يعني خلاص نزل التشريع بقت صغيرة قصرت بقت اتنين بس ولا انت نسيت يا رسول الله كلام جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق زول يديني النبي عليه الصلاة والسلام وجه كلام للصحابة اللي كانوا بيصالوا معاه بقول لهم زول يديني صادق في الكلام بدعه ده هو النبي عليه السلام لا يتهم باليدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشى أن يكون ذو اليدين اوهم حصل عنده وهم هو اللي نسى مش النبي فخاف النبي من كده عليه الصلاه فالنبي عليه السلام قال لهم هو ذو اليدين نسى صدق يعني في الكلام بتاعه ده ولا هو ناسي ولا واهم فقال الناس للنبي عليه الصلاه والسلام نعم هو صادق أنت صليت بينا ركعتين يا رسول الله فراح قايم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سوا الناس تاني وكبر وصلى بالناس اثنتين اخرى ييني يعني ركعتين كمان هيبوا بالايه بالفتحة بس هيبوا بالايه بالفتحة بس اللي هم ركعتين مقصية طيب هنا بقى لو سألت سؤال انا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ده، وقول لك هنا الصلاة حصل فيها نقص ولا زيادة، هتأسرع وتبادر إلى ذو ذهنك، فتقول لا ده حصل نقص يا شيخ، نقول لك لا ما حصلش نقص، خطأ، نقول لك اللي انت قلته غلط، ان انت لو تمهلت شوية وفكرت هتقول لي لا ما هو هنا ما حصلش نقص، لان النبي عليه الصلاة والسلام صفوهم تاني. وصلى بهم ركعتين اللي نقصه طب أمال ايه هتقول لي ده كده سوى الصلاة نقول لك لا برضو ده كلام غلط ان الصلاة كده وان كان نبي صححها الا ان الصلاة اصبح فيها زيادة زيادة فين زيادة فين زيادة عم الشيخ نقول لك بقى ان النبي عليه السلام لما سلم من الاثنين اول حاجة المفروض ان هو بعد الاثنين بيصلي التشهد الاوسط مش كده يخرق التشاهد الأوسط هو وعدين يروح قايم يجيب ركعة الثالثة إذا كانت مغرب أو هيجيب ركعة الثالثة والرابعة إذا كانت دهر أو عصر أو عشر ده النبي عليه الصلاة والسلام قعد وكمل التشاهد يعني بعد التشاهد قرأ الصلاة الإبراهيمين يبقى هذا أول ركن زايد الجلوس الطويل ركن أيضا آخر زائد يبقى ركنين التسليم ركن ثالث زائد قال لا. يبقى دي كلها أصبحت أركان زائدة في غير محلها هذه الأركان الزائدة جعلت في هذا الموقف أو هذا الحدث زيادة جعلت في هذه الصلاة زيادة هذه الزيادة تستوجب سجود السهوة بعد التسليم لأن احنا اتفقنا منذ قليل إن النقص قبل التسليم والزيادة بعد التسليم فلما حدث في هذه الصلاة زيادة هي جلوس زائد عن التشهد الوسطى وقراءة الصلاة الإبراهيمية ثم تسليم ثلاث أركان زائدة في هذه الصلاة استوجبت سجود الساهو بعد التسليم تعالوا بقى نشوف النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين جاب الركعتين اللي نقصين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع يعني رفع وسلم يبقى شوف بقى الناب يعمل ايه هنا عليه الصلاة والسلام صلى بهم الركعتين وسلم وبعد ما سلم راح مكبر تاني وساجد سجدتين السهو اللي هم هيصحح بيهم الخطأ اللي وقع في الصلاة عشان في زيادة وبعد ما سجد سجدتين السهو ورفع بالتكبير وسلم يبقى هنا لما انت تسلم من ثلاث ركعات او من ركعتين من ركعتين او من ثلاث ركعات وسلمت في اي صلاة تزيد على الركعتين زي المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء تعمل ايه تجيب الركعة اللي انت تركتها أو الركعات اللي انت تركتها اللي هي نقصة وتسلم تقرأ تشاهد وتسلم وبعد ما تسلم تروح مكبر تاني وانت قاعد وتسجد سجدتاي السهو وتروح مسلم أو تقرأ تشاهد تاني اول ما ترفع رأسك من السجدة التانية من سجود السجد تروح مسلم عن يمينك وعن شمالك السلام عليكم وحمد الله السلام عليكم ورحمة الله يبقى كده انت جبرت الصلاة لانه حدث فيها ايه وعتقول لناص لانه حدث حدث فيها زيادة هنرجع لك الزيادة فين تاني شان ما تنساش الجلوس الزايد لان الجلوس, الجلوس للتشاهد الوسطى اقصر من الجلوس للتشاهد كلها تمام فانت لما جلست الجلوس الطويل أصبح ركن زائد ولما قرأت الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد إنه قال محمد لغاية في العالمين أنك حبيد ومجيد يبقى كده جبت ركن زائد تاني ولما سلمت والتسليم ركن يبقى برضو جبت ركن زائد ثالث تلت أركان زيابة في الصلاة هذه الثلاثة أركان... أركان الزائدة تستوجب تخلينا يعني نجعل سجود السهوة بعد التسليم أظن كده بقت واضحة جدا جدا وأنا أسهبت يعني اتكلمت كلام كتير فيه هو طيب عندنا بقى عندنا مسألة والمسألة دي مهمة اوي اوي اوي, أوي وعايزك تركز جدا معايا فيها ودي اهم مسألة في فقه سجود السهو لان احنا قلنا الاولانية المسألة الاولانية حصل نقص النبي عليه الصلاة والسلام خلى سجود السهو قبل التسليم المسألة التانية حصل زيادة زود رقعة زيادة خلى النبي عليه السلام todos سقود السهو بعد التسليم بالمسألة التالتة النبي عليه السلام سلم من رقعتين او سلم من ثلاثة فجاب الناقص وخلا سجود السهو بعد التسليم لان برضو كل ده حصل فيه زيادة يبقى المسألتين الأخرين دول الأخرين دول. اللي صار فيها خمسة واللي هي سلم بعد الاثنين او سلم بعد ثلاثة حصل فيهم زيادة عشان كده الاثنين كان سجود السهو فيهم بعد التسليم مسألة جاية دي بقى يعنون لها الفقهاء في كتب فقههم بعنوان لم يدري كم صلى يقولوا كده لم يدري كم صلى اذا لم يكن يدري كم صلى وانا بنقول لك خلي بالك معايا واعرني سمعك وقلبك علشان المسألة دي كتير من الناس اللي بيتعرضوا للإمامة ما بيعرفوهاش وفي مشايخ ما بتعرفش تعالج المسألة دي في مشايخ ما بتعرفش تعالج المسألة دي ليه؟ لأنها مش عارفة تفهم المسألة دي أو هي ليست ملمة بفقه سجود السن المسألة اسمها ايه؟ هنعيد عليك تاني بيعانونولها الفقهاء بقولهم إذا لم يدرك مصلى مش عارف هو صلى ثلاثة ولا أربعة مش عارف هو سجد سجدتين ولا سجدة واحدة يعمل ي المسألة دي لم يدرك مصلى بيسموها أو بيقولوا عليها إنها بتنقسم إلى شقين الشق الأول بيسموه الشك مع التحري الشق الثاني بيسموه الشك مع التحري ولم يصل يبقى الاولانيه الشك مع التحري وصل المسألة الثانيه او القسم الثاني او الشق الثاني الشك مع التحري ولم يصل طيب تعالى بقى للشق الاولاني بقى في مسألة لم يدر كم صلّ. شاكك المصلي سواء كان مأموم أو منفرد سواء كان إمام أو منفرد بيصلي الوحد يعني أو بيصلي بالناس شاكك التالتة دي اللي فيها هو راك دي التالتة ولا الرابعة ويا ربي أنا طيب ممكن تكون مسألة تانية السجدة اللي أنا فيها دي دي الساجدة الاولى ولا السجدة التانية نقول له اتحرّف سرعة وانت واقف كده حاول تصل وانت بتتحرك وانت واقف بسرعة في قلب الصلاة تكون عملت حاجة او قرديت حاجة بحيث انت تفتكرها تفكرك انت في الركعة دي التالتة بالنسبة لك او الرابعة او تفرك ان دي الساجدة الاولى او التانية بالنسبة لك فانت رحت مماشي الشريط كده وعدت يعني تتحرك بسرعة وصلت الحمد لله انا فاكر مثلا ان الرقعة الاول الرقعة التالثة حصل فيها كذا مثلا مثلا وقتها ودني كانتني فبديت صبعي في ودني ونواقف كده فافتقار تاني انما الرقعة دي انا ما عملتش كده يبقى دي الرقعة الرابعة مثلا تمام يبقى الحمد لله انا وصلت كده طيب السجدة دي لو المسألة الثانية بقى السجدة دي ما أنت ممكن يكون الشك عندك في الركعة وممكن يكون في السجدة خلينا بقى إحنا خلصنا من رك من ركعة من السجدة من في السجدة طب السجدة دي السجدة الثانية ولا الأولى آه أنا فاكر في في السجدة الأولى بدعو دعاء معين دايما أنا بقوله مثلا بقول يا رب اغفر لي مثلا واغفر الآبى واليوم يرحمه كما ربي مثلا اه فعلا انا في السجدة دي قلت كده يبقى هي دي سجدة الاولانية يبقى انا هجيب سجدة تاني خلاص يبقى انا كده وصلت الحمد لله يبقى انا كده ما حصلش عندي اي خلل كل ما ناقص ان انا سهيت بس في الايه في الصلاه فتؤد فمش عارف انا دي الثانيه التالتة ولا الرابعة في الرابعه فبالنسبه للراجعه او مش عارف ان دي السجدة الاولى او الثانيه الحمد لله انا وصلت كده نقول لك كمل الصلاه خالص عادي بقى انت ماشي عادي كده ما حصلش حاجه انما حصل ايه ان انت بس سهيت في الصلاه طيب في الوقت ده تعمل ايه بعد ما تسلم تيجي مكبر وساجد سجدتين وانت قاعد في نفس الهيئة بتاعتك تسجد سجدتين سجود السهو بعد التسليم وتسلم يبقى كده انت جبرت الايه الصلاة من الخلل اللي وقع فيها اللي هو السهو الذي طرق على الصلاة فخلك ما تفتكرش دي التالتة او الرابعة او دي السجدة الاولى او السجدة التانية يبقى انت هنا من من الشق الاول ده اللي هو اسمه ايه الشك مع التحري ووصلت الحمد لله ربنا افتكرت يعني طيب شكيت وبتتحرى ولكن ما وصلتش طب انا هفضل بقى ساعة واقف عشان اتحرى لا خلاص بكده نقول لك انقل على الشق التاني بقى من المسالة دي وهو الشك مع التحري ولم يصل فماذا يفعل يبني على ما استيقن بيسموها بقى البناء او مسألة البناء على ما استيقنت يبقى ايه يبني على ما استيقن يعني ايه يبني على ما استيقن يعني يبني على اللي متأكد منه اللي أنا متأكد منه اني دي التالتة لان الشك عندي في الرابعة ده زا كان الشك في الركعات طب ازا كان الشك في عدد السجود اللي انا متأكد منه اني دي السجدہ الاولى لان الشك عندي في التانية مش عارف انا دي ولا والاولى ولا ولا يبقى الشك عندي في التانية طيب افرض الشك كان عندك في الركعات وانت مش عارف دي اللتالتة او الرابعة نقول لك انت متأكد النيدية التالتة اللي نشك عندك في الرابعة نقول لك قوم جيب ركعة كمان هل طيب ما هي ممكن كده يا عم الحج تبقى الرقعة دي الخامسة نقول لك وارد وممكن تكون هي الرابعة وتبقى الصلاة صح نقول لك وارد طيب ده بالنسبة للركعات طب افرد الشاك كان في السجود طب ما ممكن يا عم الحج كده لو انا جبت سجدة كمان انا متأكد ان دي السجدة الاولانية اللي هو البناء على ما استيقنت. لما جب سجدة تانية ممكن كده تكون السجدة دي التالت نقول لك وارد وممكن يكون السجدة جاهها هي التانية وتبقى السجدة لانصحة كده نقول لك وارد طيب اهم شيء ان انت تبني على ما استيقنت وطالما بنيت على ما استيقنت هتقوم اذا كان الشك في الركعات هتقوم تجيب ركعة كمان زي ده. تمام وإذا كان الشك في السجود هتقوم تجيب سجدة كمان وبعدين تقعد تقرأ التشاهد أه؟ بعد ما تخلص الصلاة بتاعتك تقرأ التشاهد وقبل ما تخلص قبل ما تسلم تسجد سجدتين السهو يبقى مسألة البناء على ما استيقنت سجود السهو بيكون بإمتى قبل التسليم يبقى وضحت المسألة يبقى الشق الأول منها اللي هو الشك مع التحري ووصلت سجود السهوة بعد التسليم الشق الثاني الشك مع التحري ولم تصل ثم بنيت على ما استيقنت وبتقوم تجيب ركعة زيادة أو تجيب سجدة زيادة إذا كان الشك في السجود, في السجود أو في الركعات بتخلي سجود السهوة قبل التسليم يبقى الشق الأولاني سجود السهوة بعد إيه بعد التسليم الشق الثاني سجود السهو بعد قبل التسليم هنقولها تاني وفي الإعادة إفادة والتكرار يعلم الشطاء نقولها تاني خلي بالك معاي شككت وبتتحرك وصلت الحمد لله الصلاة صحيحة زي ما هي بس أنا اللي حصل ان أنا إيه سهيت شوية كده نقول لك كمل الصلاة وسلم وسجود سجود السهو بعد التسليم يبادش إيه المسألة ال ايه الشق الأول في المسألة الشق الثاني سهيت وشكيت وبتتحرك ولكن انت لم تصل نقول لك ما توقفش بقى ساعة تتحرك ابني على مستيقنت اللي انت متأكد منه ابني عليه انا متأكد من ان دور تلاتة تلات ركعات جيب ركع الرابعة واعد اقرأ التشاف خلص الصلاة وقبل ما تسلم ايه اسجد سجده دي ساو سلم طب انا شاكك في السجود دي اللي التانية ولا الاولى نقول لك اجعلها الاولى ابني على مستيقنت استيقانت ايه وجيب السجدة تانية وكملت الصلاة بتاعتك وإقرأ التشاهد وقبل أن تسلم أسجد سيتنسى وسلم ما فيهاش حاجة بقى هيد سهلة جدا بس تبقى عايزة تركيز وإنت لو متابعنا في الكتاب سواء على الشاشة أنت منزل الكتاب من على الرابط بتاعه أو الكتاب موجود في يدك وإنت ماسكه خلي بالك هتلاقي الكلام ده موجود بالنص بس أنا ببسطهولك لك أنا ببصطه لك. وبالعربي بقوله لك بالعمية بالبلدي عشان تفهم لأني أحيانا الإنسان لما ب... لما إحنا بدنا التزم وخاصة بب بيبقى, بيبقى يعني ب إحنا بدنا التزم باللغة العربية مع طالبة العلم تمام لما لما في طالب علم بدنا التزم باللغة العربية إنما لما بنبقى مع الناس كلها زي مثلا النت كده ما إحنا في ممكن يكون عنا طالب علم وووأخت طالبة علم فاحنا لو مسكنا اللغة العربية بس ممكن الناس الثانية اللي هي ملهاش في اللغة العربية ممكن ما تفهمش فاحنا بنبسطها هيفهمها طالب العلم وهيفهمها الرجل الايه العادي الانسان الشخص العادي تعالوا بقى نشوفوا الشيخ كتب لنا ايه في الكتاب انا قلت لكم المختصر المفيد في مسألة اذا لم يدري كم صلى بيذكر لنا الشيخ عن ابراهيم عن علقمة ولعله ابراهيم النخعي عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص يعني حصل زاد أو نقص قال فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما زاك قال صليت كذا وكذا فسنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبقتكم به ولكن إنما يعني لو حصل زيادة أو نقص في الصلاة يعني تشريع نزل تشريع بزيادة الصلاة أو بنقص الصلاة أه؟ يعني ما عشان وقتها كان سيدنا جبريل بينزل والصحابة كانوا بيسألوا لأنه ممكن يكون سيدنا جبريل نزل فنقص في الصلاة ممكن هو سيدنا جبريل نزل وزوت في الصلاة فعشان كده كانوا بيسألوا إنما دلوقتي إ俳لاان مش لا هنسأل بقى لأنه خلاص تشريع انتهى فأنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث لو حدث اللي أنتو بتعتقدوه ده أنبقتكم بيك كنت أنا قلت لكم زادت الصلاة وناصد ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أنا بشر زيكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني يبقى ساعة منسى حد فيك يقول لي سبحان الله لو في الصلاة أو بعد الصلاة يقول لي يا رسول الله أنت صليت ثلاثة أنت صليت اثنين أنت صليت واحدة زيادة خمسة و وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين فليتحر الصواب يعني وصل وصل الصواب اتحرى وصل وبعد كده يتم على اللي على الوصل عليه أنا دلوقتي شاكك في دي التالتة والرابعة وتحريت وصلت الحمد لله عرفت ان هي دي التالتة أو عرفت ان هي دي الرابعة خلاص هكمل الصلاة وأبن عليها خلاص تمام بعد استسليم هروح سجد سجدتين السلام عشان ذي حصل إن أنا تحررت ووصلت وده اللي الشق الأول في المسألة طيب والتحري يكون الشيخ بقى بابي لنا والتحري يكون بإيه مسألة بأن يتذكر الإنسان ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين إلى ركعة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فعلم أنه صلى سنتين إلى واحدة وأنه صلى ثلاث لسنتين أي علامة من العلامات وانت بتحرر كده هتوصل الله فضل الله وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم في ركعة في ركعة في أنه صلى أربعة لا ثلاثة وأكذا فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك يبقى خلاص هو وصل بيزيل الشك كده ويكمل الصلاة ويزجد سجود الساهو بعد التسليم ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا سواء الأمر ده يفعله إذا كان إمام أو إذا كان إيه منفرد وده حديث يعني اللي إحنا سمعناه ده حديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم وفي سنن أبي داود والنساء وابن ماجه والكلام ده الشرح ده موجود في مجموعه الفتاة لابن تيمين الشيخنا قاله لنا اللي هو كيفية التحري يعني الشق الثاني بقى الشيخ بيتحدث عنه يقول فإذا قف تحرى ولم يترجح عنده شيء ما وصلش يعني لم يترجح عنده شيء يعني ما وصلش يقف يتحرى ما وصلش مش هيقف ساعة بقى يتحرى الا الصلاه كلها ما بتاخدش عشر دقايق ولا 12 دقيقة مش هوقف ساعة بيتحرر، إنما لازم ينهي الصالة، تمام؟ فإذا تحرر ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين اللي هي مسألة البناء على ما مستيقن، تسموها كده مسألة البناء على ما مستيقن، وهو الأقل اليقين اللي هو الأقل، اليقين يعني المتأكد منه، الأقل اللي هي الثلاثة أو الواحدة، تمام؟ كما في الحديث عن أبي سعيد الخضري، أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينا باء الدليل بتاع المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقا يبقى هياخد المتأكد منه وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم يبقى هنا التسليم امتى قبل سجدتين إمتى قبل التسليم يبقى السجدتين السهوة هنا في المسألة دي قبل التسليم فإن كان شو بقى بيعلل لنا بقى أنه بعلل فاكرين أنا بقى لما شرحت لكم مسألة دي من قليل قلت لكم ايه ممكن يكون الصلاة كانت صحيحة وهو جاب واحدة زيادة او السجود كان صحيح بس جاب واحدة زيادة يبقوا بدل ما يبقوا اربع ركعات بقوا خمسة وبدل ما يبقوا سجدتين بقوا ثلاثة طيب وممكن يكون اصلا فعلا هو كان ناسي وهو كان في التالتة فعلا فجاب واحدة فاتطلح ان هي دي الرابعة خلاص يبقى الصلاة كده انفاذ زيادة وممكن يكون اللي كان اللي واقف فيها فيها وكان فيها اللي هي في إنما فعلا كانت هي الأولى فقام جاب سجدة تانية فأصبحوا سجدتين ما حصلش زيادة تمام طيب يبقى إيه بقى النبي إنه بعد سجدتين فإن كان صلى خمسا شفعنا له بصلاة قال إنه إحنا ما عندنا صلى خمسة ما عندناش خمس ركعات وما عندناش ثلاث سجدات إنما هي سجدتين تمام يبقى سجود السهو اللي هيسجده قبل التسليم دو بمقام ركعة إذا كان الشك في ركعات يبقى كده بدل ما بقوا خمسة بقوا يبقى كده شفع الصلاة وبدل ما كان ولو الشاك كان في في السجود بدل ما بقوا ثلاث بدل ما كانوا ثلاث سجدات بقوا ايه بقوا اربع سجدات شفعها يبقى بيبقى سجدتين الساو سجدتين الساو هنا بمقام سجدة جوا الصلاة طيب وان كان صلى تماما او اتماما لاربع او اتماما كمان لاثنين كانت يبقى هنا هاي... لا طب اتضح ان انت فعلا ما, ما نسيتش وان دي الركعه التالتة وانت قمت جبت الركعه الرابعه يبقى الله ربع ركعات خلاص وبالنسبه لو كان شاك في السجود انت كنت شاكك فانت جبت سجدة طلع ان هي السجدة دي التانية فعلا واللي و... انت جبتها دي التانية يبقى مفيش هنا سجود زيادة يبقى طيب سجود السهو هنا فايدته ايه اصبح سجود السهو زائد هنا اللي انت سجدته قبل التسليم زائد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان سجود السهو ترغيما للشيطان يعني ايه يعني ربنا بيخزي بالشيطان يعني الشيطان جاءك في الصلاة عشان يفسدها عليك قمت انت مصححها فربنا اخزها بعيد تمام يبقى اما في زيادة فاشفعنا لك صلاتك واما ما فيها الزيادة فيبقى فيها ترغيم للايه للشيطان خزي للشيطان عيزا بالله طيب نكمل بقى الحتة دي السجود بقى السهو الحديث الأول اللي احنا قلناه ده الأخير اللي هو الدليل على مسألة البناء على ما استيقننا اللي هو الشيخ الثاني من مسألة لم يدرك كم ده حديث صحيح موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني موجود في صحيح الإيمان مسلم موجود في سنن يا أبي داود وسنن النساء رحمة الله عليهم جميعا طيب سجود السهو بقى حكمه ايه سجود السهو حكمه واجب يعني واجب عليك انك ايه تسجد اذا سهوت لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في الأحاديث السابق قال فإذا نسيت إيه فذكروني تمام وإذا شك أحدكم في صلاته فلا فليتحرص فليتم عليه ثم ليسجد سجدتاني وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم لم يخل بسجود السهو ولو مرة واحدة ولا مرة سهى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسجد فيها للسهو لأن في بعضنا أخواننا بيسهو وما بيسجودش وفي بعضنا بيسهو وما يعرفش يسجد ازاي ويسجود السهو ويكون ازاي طيب محلو بقى بيكون امتى الكلام ده اقول نحن اظهر الاقوال الفرق بين الزيادة والنقصة وبين الشك مع التحدي والشك مع البناء على مستيقان فيقول فإن هذا مع ما فيه مستعمل النصوص لا فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد احتاجت الصلاة إلى جبر وجب وجبروها يكون قبل الس قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. ناس يصلي تشهد الأستا، فراح يعمل إيه راح جاي سجد سجود السهون النبأ على السلام قبل قبل التسليم، وإذا كان من زيادة كركعة لم يجتمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد إيه بعد السلام. ما خلاش السجود جوه الصلاة عشان ما أبقى فيه زيادتين خلى السجود بعد الايه؟ بعد التسليم تمام؟ لأنه إرغامه للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بيها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركع يبقى السجدتين ساوا هنا بيبقوا مثل ما يكون ايه ركع وكذلك إذا شك وتحرف إنه أتم صلاته وإنما السجدتان ترغيم لترغيم الشيطان ربنا بيغزي بهم الشيطان فيكون بعد السلام وكذلك سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغامه للشيطان جاه يغلطك فسجدت أنت سجدتين وخلي بالك أخي المستمع أخت المستمعة أكثر حاجة تغيظ الشيطان وتخزيه إنك تسجد لأن السجود بيتعبه قوي بيتعبه قوي وقول يا ويلي يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصايت فليه النار يا ويلي يا ويلي فبيغيظه أو السجود ده فهو ترغيم للإيه للشيطان طيب يقوله أما إذا شك ولم يتبايل له الراجح فها هنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسا فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستا لخمسا وهذا إنما يكون قبل التسليم هذا كلام جميل جدا وهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الحديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لملت فيه نص والحق ليس بمنصوص بما يشبه من المنصوص كلام ده وكلام مش إلمان بن زمير في مجموع الإلفة وإحنا شرحناه بس شرحناه بالبلدي كده سجود السهو لترك شيء من السنن من ترك سنة ناسيا سجد للسهو لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان وهو سنة لا يكون واجبا لألا يزيد الفرع على أصله خلي بالك واحد سنة سا... سنة سنة من الصلوات سنة سنة في الصلاة له ان هو يسجد له ان هو يسجد تمام وممكن ما يسجدش ممكن ما يسجدش يعني احنا عارفين ان الصلاه متك... تتكون من ايه من اركان وواجبات وسنة الفرض لو ما جبتوش وسجدت له الاستهن. يبطل اللي يطبطل الصلاة يبقى لازم تعيدها من تاني الواجب لو ما جبتهوش ما نقدرش نعيده تاني انما نعمل ايه نسجد له زي مثلا التشاد الوسطه كده تمام طيب لو سنه مش هنجيبها تاني خلاص يا فاطمه حلها هنسجد لها سجود السهو طب لو صلنا وما سجدتش سجود السهو برضه صلاه صحيحه برضه صلاه ايه صحيحه انما لو واجب يبقى لازم تجيب لها سجود السهو ولو فرض لازم تجيب الفرض وتسجد سجود السهو لو ما جبتش الفرض يبقى الايه الصلاه بتبطل او لو ركع لو لو ركع ركع مثلا ونسيت تركع فيها او نسيت تسجد فيها وسجدت فيها سجدة واحدة وقمت للركعة اللي بعديها وكملت الركعة وبعدين في الركعة الثانية تذكرت ان انت نسيت ركن من الاركان نقول خلاص الركعة الاولانيه بتبطل تتلغي يبقى الركعة الثانيه هتبقى لك هي الركعة الايه الاولى وتبني بقى كده وفي الاخر خالص هتزجد سجود السهو بعد التسليم لأن ركعة أقولها أصبحت كلها وإن بطلت اتلغت إلا أنها أصبحت كلها أركان زائدة في الصن تمام طيب إنما لو أنت بتصلي سنة لو أنت بتصلي سنة صلات سنة مثلا سنة الدور وحصل أنك أنت وانت بتصلي السنة نسيت في السنة نسيت وانت بتصلي صلات السنة يلزم له سجود سهو نعم يلزم له سجود سهو لأن الصنة زيها زي الفرد السنة زيها زي الفرد زي إنما اللي احنا بنقول عليه إن ممكن ما تسجدوش لا تسجد له السهو والصلاة تبقى صحيحة لو انت نسيت سنة من سنة من الصلاة سنة من سنة من الصلاة نسيتها ممكن تسجد لها السهو ممكن تسجد لها وقسمة الصلاة صحيحة إنما لو انت بتصلي صلاة الصنة النفلاء وسايد فيها يبقى لازم تجبرها زي ما بتجبر الفرد لان دي صلاة ودي صلاة وخلي بالك كمان صلاة الصنة دي ربنا عز وجل بيكمل لك بها النقص الواقع في الصلاة في يوم القيانة وهو أعلم صلحة الله يقول انظر هل عبد من تطوع فإن كان لو تطوع يعني جب ربيع النقص في, في الصلاة بتاعته طيب ازاي هنجبر ناقص بناقص ما ينفعش يبقى لازم تتم الصلاة بتاعتك اذا كانت صنة صلاة الصنة بتصليها يبقى لازم تكمل. جماعة الخير لعل في هذا القدر الكفاية، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية.